بسم الله الرحمن الرحيم الف تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين برهم يأكلون ويتمتعون ويلهيهم الأمن فسوف يعلمون وما لكنا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 قالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء البروج وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم الا من رَقَصَ مَعَ فَاتَبَعْهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوآسِيَ وَأَرْبَدْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٌ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَلَّزْتُمْ لَهُ بِرَازِقٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَزَلَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا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 قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما غويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين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 وَنُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَا بَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِي الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا للوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امراته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء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 فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا ولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتُم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم وأنطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبصير مقيم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 من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين